وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وإذ هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا الباب سجدا وَقُولُوا حِطَّةٌ نُوفِّرْ لَكُمْ فَضْلًا يَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي فِيهِ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إ تشقَ موسَالِ قَمِه فَقُل نَبُرِب بصكحجرَف فَيرتتْ مِنْهثنتَ عشرْةَ عنا وَإِذ تشقا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ الله وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك وإذ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سألتم وَظُِبَت عَلَْهِ مُذذَّة وَمَسكَنَةُ وَب أُوبِ وَضَبِم مَِ اللهَّ وَظْربَت عَلَْم للَِّةُ وَمَسكَلََةُ وَب أُوبضَبِم مَِ الله ذَلِكَ بأَهُ كَوا يَك 119. يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك جما عصوا وكانوا يعتدون